آه يا قبر ابن امي كيف صبري ليت قبل اليوم هذا كنت قبري وحسين啊 وحسين啊 وحسين啊 وحسين啊 وحسين啊 وا حسين وا حسين وا حسين وا حسين وا حسين ما قد تركت الجسم, الجسم فوق الترب ملقا دون راس منه مسلوب الردائي ورأيت الخيل في الميدان تعود فوقه وهو خضيب بالدماء وقد عتوت قبل ما تبين العادم بل يتأمدون عمن ما شادت ما قد حملنا من بلاء ورجعت اليوم والآهات تحدو قلبي المفجوع والأدموع تجري آه يا قبر ابن أمي كيف صبري Daita Bridelia Omihada Kunta Buri Waku Saina Wakuseina Waku Sayenam Waku واح سينا واح واح سينا آه يا قبر آه يا قبر ابن أمي ليت شعري كيف وجه الله في التور بتورا جسمه القرآن إربا قطعه كل جرح فيه آيات تجارى يشهد ما صديقك كان يتلوه Kärblåon muspaffi och napper och hinn. Är jag lika jävla? Ja, kvfru kadrin. Oj, jag är barn av min mamma. Hur fick du say no, walk say no, walk on say no, walk on say no, walk on say no, walk آه يا قابر آه يا قابر وعدت بعد أسره كي أعيد الرأس للنحر القطيع كيف أقوى أن أحثى الترب عنه وترى عيني لجسم الصريع آه آه يا قبر أعيني أن تتدري كم ألا قلبي من الخط بالفضيئ ليتني لو موت يا قبر المآسي إيه ولا طال لهذا اليوم عمري. Allah ya qabr abn ammi, kayfa sabri Layta qabla liwmi hadha, kunta qabri Wa husayna wa husayna wa och Husein, Och Husein, Och Husein Och Husein, Och Husein, Och Husein Ahi Yaqab Rabna, Ma'asani أن أرى فيك ولايت العين تعمى كيف أن أكشي فهذا الترب عنه وترى عين ابن أمي فيك مرمى قد تركت الجسم في الميدان داما ما تطيعون نحوي والاعضاء كلمه كل عضو كان فيه الف جرحا مسقوه وهو مسلوب الظلم دماء لست انسى صدره والخيل تعدو فوقه يا ليت تعد فوق صدري اه يا قبر ابن امي كيف صبري ليت قبل اليوم هذا كنت قبري وحسين وحسين وحسين Walk-seina, walk-sei no, walk-seina, walk-seina, walk-sei no,